بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم Fasebucen, wie bescenen, bijeikum de meftun. In de Rabbeh, wie aglem, wie deegt, wie deegt, wie deegt, wie deegt, wie deegt, wie ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين Ida tutle alei aya tuna kola asertri rul awalin, senasi al alhurutu. Inna bella una kama kamabella una ashabell janati id aposamu. Id aposamu laya sorimuna haamus bihin, walla jestet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 en daarom heb ik het gevoel dat ik hier ben, dat ik hier ben, dat ik hier ik قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم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 ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم